أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اي قَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهيه تنقلبهم واسر النجو الذين ظلموا هلذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضراث واحله شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما ننصب لهم من قريه اهلاكنا افو يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم اسألون اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم لوعد فانجيناهم ومن نشاء وَأَنْذِرْكَ أَنْ الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا سُبْحَانَ سَنَاءٍ إِذَا هُمْ مِنَّا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَسْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتِ الْكَذَّبُ فَتَجْعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَأَرْضًا وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا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 غير لا يفطرون ام اتخذوا الها من الارض هم ينشرون لو كان فيهما امنه الا الله لفسدت فسبحان الله ربيع عن ما يصفون لا يسال عن ما يفترون. وَاُحِيَاهُمْ يُسَأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَٰذِهِ آيَاتُ رَبِّي فَاسْتَكْبِرُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هَٰذَا ذِكْرٌ مَّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مَّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا من وَلَيْسَ كَمِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِنَا مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ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 الشمس والقمر كل في فلكين يسبحون وما جعلنا لبشر من قبرك الخلد اف ان تتفهم وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَفَأَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ مُنْكَفِرٌ قُلْ قَلِئِ إِنْسَانٌ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 فَلَتَأْتِين بغتة فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَهُمْ مِنْ ضَرَّن وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل مَن يَكْلؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُ عَن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ عِنْدِنَا يَسْحَبُونَ فَلَمَتَعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُنُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنِّي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما نذرون ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم لمنكرون ولقد اتينا ابراهيم و قَبِلُونَ وَكُنَّا وَكُنَّا بِعَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا مَالِ ما هَٰذِهِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قال بِالْحَقِّ أَنْتُمُ النَّاعِبِينَ قَالَ بل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْتَ وَالْيَوْمَ دَبِيرِ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 شَادُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا فَقَ اننكم انتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما اولئك ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا أوفيلكم و ما تعبدون من دون الله أفلا ت تع... بهيكا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها الى الارض التي باركنا في مال العالمين ووهبنا لهم اسحاق ويعقوب بنفله وكلنا جعلنا صالحين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 يدعو فاستجبنا له فنجيناه واهله فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاعرقناهم اجمعين وَجَعَلُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ إِذْ نَفَشَتْ فِي ضَمِّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ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 وَأَتَيْنَا هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَأَتَيْنَا لَهُ أَخَاهُ فَتَمَادَىٰ فِي مَعْصِيَتِنَا ۖ قَالَ رَبِّ إِنَّهُ أَخِي فَأَزِلْهُ بِرَحْمَتِكَ عَنْهُ ۖ فَجَعَلَهُ لِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَأَتَيْنَا لَهُ أَخَاهُ فَتَمَادَىٰ فِي مَعْصِيَتِنَا ۖ قَالَ رَبِّ إِنَّهُ أَخِي فَأَزِلْهُ بِرَحْمَتِكَ عَنْهُ ۖ فَجَعَلَهُ لِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا دَاء فِي الظُّلُمَاتِ إِلَّا اَللَّهَ إِلَّا إِلَٰهَ إِلَّا, إله إلا أنت سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إلا فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذ اَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُ كَانَ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانَ لَنَا خَاشِعًا والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا لها من ضلعايات للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقد الصالحات وهو مؤمن فلا كفران فلا كفران لسعيه وإنا له مكاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من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 اسْمَعُونَ حَسِيسًا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ أَكْثَرُ وَتَتَنَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُم بِـ في سماءك يا ضي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدنا علينا ان كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض ان 129. وما يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما يرثها عبادي الصالحون